Mmm. إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم إن شجرة الزفق المهي وصبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذقر إن المتقين في مقام أمين إي جنات وععون يلبسون 124. كذلك وزوجناهم بحور النعيم 125. فيها بكل فاكهة فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا ذلك هو الفوز العظيم فإنما Pa teqi Nau gomo